الخافض الرافع والإسم اليوم الخافض والرافع إن شاء الله تعالى الخفض في اللغة ضد الرفع والخفض الانكسار واللين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والانخفاض الانحطاط وتوصف الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الناس يتمايزون بمقاييس أرضية مقياس المال القوة الذكاء تحصيل العلم الوجاهة وما إلى ذلك فإذا وقعت الواقعة تبدلت هذه المقاييس وتحكمت في الخلق مقاييس رب العالمين يقاس الإنسان بعد الموت بقدر استقامته وطاعته لله عز وجل وإحسانه للخلق فلذلك تنقلب المقاييس فجأة فالذي كان في القمم ربما صار في الحضيض والذي كان في الحضيض ربما صار في القمم الخفض من صفات الواقعة والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة أي أن الواقعة تخفض أقواما بمعاصيهم فيصيرون إلى النار وترفع أقواما بطاعاتهم فيدخلون الجنة أيها الإخوة مادة الخفض وردت في القرآن الكريم في سورة الحجر واخفض جناحك للمؤمنين ووردت في سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هذا الفرق بين الآيتين هل يفيد معنى ثالثا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين يعني الإنسان يميل إلى جماعته وإلى أتباعه إذا مال إليهم وتعصب لهم وأنكر من سواهم وانحازا حيازا أعما إلى من يلوز به فهذه نقيصة في الإنسان فالله سبحانه وتعالى أمر النبي تارة أن يخفض جناحه لمن اتبعه وتارة لكل المؤمنين أما نحن ما علاقتنا بهاتين الآيتين يجب أن تحب إخوانك في المسجد وإذا كنت مؤمنا حقا يجب أن تحب كل مؤمن في الأرض من أي جهة كان هذا هو الإيمان وهذا هو الذي يليق بالمؤمن إذا وردت كلمة أو مادة الخفض في قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين ووردت في سورة الإسراء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وفي الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ابن الأسير يرى أن الخافض هو الذي يخفض الجبارين والفراعنة أن يضعهم ويهينهم ويخفض كل شيء يريد خفضه الآن دخلنا في موضوع جديد الإنسان له كيان مادي له جسم وله كيان معنوي الكيان المعنوي يرتفع أو ينخفض الإنسان إذا نجح ونال شهادة عليا يرتفع مقر يرتفع مقامه بين الناس إذا رسب ينخفض إذا نجح في عمله يرتفع إذا أخفق ينخفض إذا نجح في زواجه يرتفع إذا أخفض أخفق ينخفض إذا ظهر صدقه للناس يعتز بأخلاقه فإذا ظهر كذبه ينكمش إذا كشفت أسراره البيتية ولم تكن على ما يرام ينخفض فالإنسان بين أن يرتفع وبين أن ينخفض لكن صدقوا أن الإنسان حينما يرتفع بالحق يدخل على قلبه من السرور ما لا يوصف النجاح مسعد في كل شيء وحينما ينخفض وحينما يكشف يكشف كذبه أو حينما يفتضح في بيته أو حينما يظهر جهله أو تظهر عدم كفاءته أو حينما يسيء الاختيار أو حينما ينال عقابا نظير عمله السيء أو حينما يصبح قصة بين الناس ينكمش وينخفض وقد يأتي على هذا الإنسان من الآلام ما لا يوصف، لذلك الإنسان يعيش أكثر ما يعيش بسمعته بل إن العرض حينما ذكروا العرض عرفوه بأنه موضع المدح والذم في الإنسان الإنسان قد يكون فقير لكنه مستقيم تراه رافع الرأس قد يكون مريضاً ولكنه نظيف الكفين ما في بحياته سقوط ولا في انحراف ولا في دجل ولا في تعدي ولا في تطاول لا يخاف لا لأنه من جنس آخر هو من البشر لكن لا يخاف أنه مستقيم ما فعل شيئا خلاف شرع الله ولا خلاف القانون لذلك أحد أسباب العزة للذين أحسن الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة إذا أنت أتقنت عملك أديت وظيفتك على خير وجه تشعر بعزة عزة الإنجاز عزة الإتقان عزة التفوق أما إذا أديت العمل بشكل سيء غير مدروس في أخطاء كثيرة كشفت الأخطاء عتبك الناس يعني وصف دواء بعيار راشدين لطفل رضيع عمره عشرة أيام هذا الدواء أودى بحياته فلما وزها الذي وصف هذا الدواء صار صغيرا منكمسا يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه كما يقول العوام فالإنسان متى يعتز حينما يتقن عمله وحينما يؤدي واجباته وحينما يكون واضحا وحينما تكون سريرته كعلانيته وخلوته كجلوته وحياته الداخلية كحياته الخارجية وأسراره كحياته المعلنة الوضوح يرفع الإنسان فالإنسان أحياناً يحس بالانقباض أن يرتكب خطأ تكلم كلام غير صحيح فلما كشف الغلط انكمش فما من واحد على الإطلاق إلا ويتمنى أن يرتفع لا أقول الكبر الكبر موضوع ثاني أحيانا إتقان العمل يجعلك عزيزا أحيانا صدقك وأمانتك واستقامتك يجعلك عزيزا أحيانا يأتي تفتيش مفاجئ على معملكة المواد الأولية كلها صحيحة بمواصفات جيدة لا يجدون شيئا مخالفا لما ينبغي أن يكون تشعر بعزة ونشوة فكل إنسان يبحث عن شيء اسمه الرفعة والله أيها الإخوة إذا أيقنا جميعا أن رفعتنا بطاعة الله رفعتنا باستقامتنا رفعتنا بانضباطنا يعني إنسان يحتل منصب رفيع لكن جلب أبقار مصابة بمرض عضال سبب حالات مرضية شديدة لما كشف أمره ثيق إلى السجن مكبل اليدين ودخل قصر العدل لينال جزاءه العادل تصور إنسان يحتل مكان رفيع جدا في المجتمع يدخل مقيد هكذا ويقال له هذا فلان الفلان الذي فعل كذا وكذا فالذل لا يحتمل الإهانة والذل والانكماش والله أحيانا أساساء هذا الإنسان الذي يفعل ويأكل مالا حراما ويغش المسلمين في غزائهم أحيانا هذا الذي يستورد لحوما للكلاب يبيعها للبشر حينما يكشف أمره ماذا يقول للقضاة هذا الذي يضع أصبغة البلاط في سكاكر الأطفال في المواد الغذائية صباغ البلاد يوضع في الأغذية التي تصنع للأطفال الصغار الإنسان حينما يكشف غشه أو عدم أمانته أو حينما يكشف اختلاسه ماذا يصبح يصبح لا شيء ف. شعور الإنسان بالاستقامة والرفعة والعزة والنظافة والخلفيات الواضحة هذا شعور لا يصف شعور يرقى بالإنسان وما من واحد إلا ويتمنى أن يكون أمام الناس نظيفا يتمنى أن يكون أمام الناس رفيعة المستوى رافع الرأس فالخافض في أسماء الله تعالى وهو كما يقول ابن الأثير هو الذي يخفض الجبارين والطغاة أن يضعهم ويهينهم وسبحان من قهر عباده بالموت الله عز وجل يخفض المتكبر دائما خدوا قاعده الإنسان إذا كان صعوده سريعا وحادا انخفاضه مريع هذا السقوط من علم الإنسان إذا تكبر بغير الحق وصعد صعوبا حادا مفاجئا الله جل جلاله يجعله عبرة لكل معتبر يخفضه ويذله ويهينه هناك عذاب شديد هناك عذاب شديد وهناك عذاب مهين هناك عذاب مهين وهناك عذاب شديد بربكم هل فينا واحد يتمنى الإهانة الفضيحة الزل الآن أقول لكم هذه الحقيقة وأتمنى أن تكون واضحة عندكم أية خيانة على الإطلاق أية خيانة على الإطلاق في الأرض منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة لابد من أن تفتضح الدليل إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يهدي كيد الخائنين والخائن حينما يفتضح لا يفتضح ببكاء البشر بل بتقدير خالق البشر فإذا الإنسان أيقن أن الله لن يسمح لإنسان أن يغش الناس إلى أمد طويل، ولا أن يغش مجموعة الناس إلى أمد قصير، عندما يستقيم على أمر الله، لأن الفضيحة والانكشاف وسير الأخبار غير المريحة بين الناس هذا شيء الإنسان لا يحتمله. كيف علاجه؟ لا تفعل شيئا تستحي منه. لا تفعل شيئا تضطر أن تعتذر منه قبل أن تفعل شيئا فكر جيدا تأمل مليا عد للآلاف قبل أن تفعل شيئا قبل أن تأخذ هذا المبلغ لعلك سئلت قبل أن تعصي هذا المال لعلك سئلت قبل أن تدخل إلى هذا البيت وليس في البيت إلا امرأة اسأل نفسك لعلك تسأل لماذا دخلت البيت وتعلم أنت أن ليس أنه ليس في هذا البيت الزوج فالإنسان حينما يتسرع ويتحرك بلا نور وبلا منهج وبلا أحكام شرعية يقع في شر عمله فينخفض ينخفض والله يخفضه من أسماء الله الخافض يوم الإنسان بيكون بأعلى درجة تناقش أحد علماء حاور أحد علماء المسلمين في أمريكا أحد أكبر القساويس، نعم هذا الرجل بعد حين كشفت له فضيحة أخلاقية، صار يبكي على الشاشة، فرأى يبكي، فالإنسان حينما تكتشف سقاطته ينكمش وكأن الله خفضه. أولاً هو له فطرة عالية لما مثل منتزع من حياة التدريس ففرضنا قلم حبر فقد غالي جداً بصف والمدرس منع خروج الطلاب وفتش طلاب واحداً واحدة كشف مع أحد الطلاب قبل أن يعاقبه وقبل أن يضربه وقبل أي يستدعي والده وقبل أي يفصله من المدرسة ست أيام ماذا يشعر هذا الطفل؟ يشعر بألم لا يصف بخزي، فهذا شعور الخزي والعار لا يحتمل علاجه أن تستقين علاجه أن تعمل عملا لا تستحي منه. مرة سأل ألف زوج باستبيان لماذا لا تخون زوجتك فجاءت الإجابات كثيرة جدا متنوعة صنفت هذه الإجابات في زمر أخلاقية. أخفف صنف لا أستطيع، لأنها تعمل معه. الذي أعلى منه، الذي أعلى منه لا أتحمل الإحساس بالخيانة، لا أتحمل. الإحساس بالخيانة باطل. الأرقى لا أحب الخيانة. واحد يحبها لكن لا يحتمل وخذى الضمير الأول لا يحب الخيانة الأخير لا يستطيع أن يخون زوجته فالإنسان لما يتحرك حركة واضحة ونظيفة يشعر براحة هذه الراحة لا تقدر بثمن قد تجد شخصا يرفل في أغلى الأسواب ويركب أجمل المركبات ويسكن في أفسح القصور والبيوت ومع ذلك من داخله منهار لأن نفسه تحاسبه حساباً عسيرة الانقباض الكآبة الشعور بالذنب مركب النقص هذا كله من الأعمال الخسيسة الدنيئة التي لا ترضي الله يعني فطرة الإنسان مولفة بالتعبير الفني في مع الإيمان فإن حاد عن الإيمان أو عن منهج الله عذبته فطرته يعني مثل بسيط مركبة حديثة جدا مرفهة جدا مصممة لزفت مصممة لو ركبتها في الوعر وفي طرق جبلية في صخور في وهدات في منعرجات في أتربة في رمل تشعر بتعب شديد وبقلق هذه المركبة ريست لهذا الطريق ونفسك البشرية مصممة لمنهج الله مصممة لتكون في مستوى الشرع فإذا حدت عن الشرع تعثرت نفسك وضاقت وشعرت بالكآبة والضيق وما إلى ذلك وقيل الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر يعني مرة درجت مثل قلت اللبن يحتمل خمس كيلو ماء يصبح شراب لذيذ يهدئ النفس ويشعر الإنسان بالراحة بعد شرب اللبن كيلو لبن يتحمل خمس كيلو ماء ولا يتحمل قطرة نفط واحدة هذه القطرة الواحدة تفسده أما خمسة كيلو ما يطيبه كذلك الإيمان زرة كبر واحدة تتناقض مع العبودية زرة كبر واحدة من صفات المؤمنين الأساسية التواضع التواضع لله هو عزيز إلى أقصى درجه. رافع الرأس إلى أقصى درجة لكنه أمام الله ذليل يبالغ في التذلل على عتبة ربه ويبالغ في رفع رأسه شامخا أمام أعداء الله لذلك الله عز وجل وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بقدر ما هو بينه وبين الله متواضع بقدر ما هو بينه وبين الله متذلل هو بينه وبين الخلق عزيز النفس لذلك الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر يخفض أقواما ويخفض الباطل إن الباطل كان زهوقا لو تتبعنا تاريخ النظريات الوضعية التي اتبعت خلاف منهج الله. هل هناك نظرية بقيت شامخة إلى ما لا نهاية؟ هل هناك نظرية إلا ونزلت في الوحل وسقطت ولاكتها كتها الألسن وخاض فيها خاضت فيها الأقدام والأدلة أمامنا كثيرة. والتاريخ الذي بين أيدينا سبعون عاما في اعتزاز بالباطل اعتزاز بالإلحاد ثم أصبح هذا الإلحاد خرافة وأصبح المجتمع الملحد في مؤخرة الشعوب على الإطلاق إن الباطل كان زهوقة فالله عز وجل من أسماء الخاطب يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر يخفض أقواما تعالوا العرب في الأندلس أسسوا أكبر حضارة في العالم فلما التفتوا إلى القيام وشربوا الخمور واستمعوا إلى المعازف ومالوا إلى الله والترف أخرجوا من هذه البلاد وكان آخر ملوكهم يبكي وهو يخرج من قصره في قرطبة قالت له أمه عائشة ابكي مثل النساء ملكا مضاعة لم تحافظ عليه مثل الرجال فالله بيخفض بيخفض العصات المتكبرين المتجبرين وقيل الخافض أي الواضع لمن عصاه والمذل لمن غضب عليه ومسقط الدرجات لمن يستحق ذلك يخفض الكفار بالإشقاء ويخفض أعداءه بالإبعاد اسخافض عدو يخفضه متجبر يخفضه صاغي يخفضه مستعلي يخفضه يقول أنا أنا ونحن ولي وعندي أربع كلمات مهلكات أنا خير منه خلقتني من النار قالها إبليس فأهلكه الله نحن قلوقوة وبأس شديد قالها قوم بالقيس فأذل لهم الله عز وجل أليس لي ملك مصر قالها فرعون فغرق إنما أتيته على علم عندي قالها قارون فدمره الله عز وجل فالله خافض يخفض أعدائه يخفض المتجبرين يخفض الطغاة يخفض الظالمين يخفض الباطل كفكرة تسقط تصبح في الوحل لا يعتد بها أحد لا يلقي أحد لها بالا بعد أن كانت متألقة يخفض الكفار بالإشقاء ويخفض أعداءه بالإبعاد وقيل يخفض أعداءه بالذل وقيل هو الذي خفض أهل الكفر بعزه وخفض أهل الكبر بجلاله وخفض أهل الزور بإظهار تكذيبهم الكاذب لا بد من أن يصبحه الله وحينما يصبحه ينسى الحليب الذي رضعه من سدي أمه إذا ظهر كذب الإنسان تكلم ولا فيما في البيع والشراء يقسم أيمانا مغلظة أن كلفة هذه البضاعة يفوق هذا السعر ثم تكشف الأوراق فإذا رأس ماله قليل جدا وقد أقسم أيمانا كاذبة هذا الإنسان فقط سقط من عين أهل الفضل والكمال ويحفظ الله عز وجل كل خارج عن شريعته مهما كان غنيا بالمال أو عزيزا بين الرجال وقد ذكر العلماء أن الله الخافض يخفض من قصرت مشاهد مشاهداته على المحسوسات يعني ما آمن بالغيب آمن بالأشياء المادية الذي يراه بعينه يؤمن به أما الآخر ما رأها أنكرها عقاب الله ما رأه أنكره فقال يخفض من قصر مشاهداته على المحسوسات وقصر همته على ما يفعله البهاء من طعام وشراب وبعال وقد خفضه إلى أسفل سافلين ولا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين هو الخافض والرافع الآن أنت كمؤمن ما حظك من هذا الاسم؟ قال من أراد أن ينال حظا من اسم الخافض فعليه أن يخفض نفسه قبل أن يخفضه الله اخفضها طواعية تواضع لله انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين تواضع قبل أن يضعك الله التواضع عباده والتكبر نقيض العباده. لذلك من أراد أن ينال حظا من هذا الاسم فعليه أن يخفض نفسه بالتواضع، سيراها أقل من جميع العباد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت كل القديد بمك. تواضع، وكلما تواضعت رفعك الله في علاقة عكسية، كلما تكبرت خفض الله. وكلما تواضعت رفعك الله العالم الحقيقي متواضع الإنسان الذي يعتد به فعلا المتواضع لذلك ورد في الحديث القدسي وحب ثلاثا وحب بثلاث أشد وحب الطائعين وحب للشاب الطائع أشد وحب المتواضعين وحب بالغني المتواضع أشد أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد أبغض العصات وبغضي للشيخ العاصي أشد أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد لأنه الفخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن والورع حسن لكن في العلماء أحسن والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن والحياء حسن لكن في النساء أحسن المرأة ألزم ما يلزمها الحياء والعالم الورع والحاكم العدل والغني استقاء. والفقير الصبر والشباب التوبة ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب ومتى سلم العبد من شبهة الكبر فكل شر بعد ذلك يزول أو يهون يعني لو لم تزنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر ما الذي هو أكبر من الذنب العجب العجب لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر العجب العجب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال جرتين من كبر أجرب كلما نزلت متواضعا إلى الله رفعت الله أنا لا أعتقد أن في الأرض إنسانا أشد تواضعا من رسول الله كما أني لا أعتقد أن في الأرض إنسانا أعزه الله ورفع ذكره كرسول الله أبدا بالقدر الذي تتواضع لله تصعد في مراتب العلو ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك إذا ذكر الله الآن يذكر معه رسول الله التطبيق الآخر التطبيق الأول أن تخفض نفسك بالتواضع والتذلل والانصياع ولين الجانب ولين العريكة وأن ترى الناس أن ترى نفسك واحدة من الناس لا أن ترى نفسك فوق الناس كل واحدة منهم تكون سيدا أما إذا جعلت نفسك فوقهم يجعلونك في الحظيض كل واحدة منهم بأخلاقك الفاضلة يرفعونك إلى الأوج. سيدنا عمر أراد أن يعين والي. قال أريد رجلا إن كان أميراً بدا وكأنه واحد من من قومه. وأمير بدا واحد منهم. ب بدا منهم. وإن كان ليس أميراً عليهم بدا وكأنه أمير غيرة وحرصا على مصلحة قومه. الآن التطبيق الثاني اختض إبليس بعدم الإصغاء لوسوساته الإنسان لما يصغي إلى إبليس إلى وسوسة الشيطان يرفعه أما إذا أعرض عنه وسفه وسوسته ولعنه وابتعد عن كل ما يلقيه في روعه انتصل على نفسه ف التطبيق الثاني لاسم الخافض أن تخفض إبليس وأعوانه وكل وسوساته وأن لا تعظم أهل المعصية وأن لا تحترمهم احتراما بالغا يشرب الخمر وتستقبله وتعانقه وترحب به وتثني على علمه وذكائه وخبرته وتجعله في صدر المجلس وهو تارك صلا وشارب خمر أنت الآن فعلت شيئا لا يرضي الله. ينبغي أن تخفظه، ينبغي أن تحجمه، ينبغي أن تشعره بأنه عاصي لله عز وجل. قال إلا في حال واحدة إذا وقعت منه الخير فتألفت قلبه بالتكريم. إذا إنسان مقصر مقصر لكن فيه خير لا يكره الحق. ليس بعيدا عن الحق، لكنه في عليه يعني أشواط طويلة لا تزال، فعلى أنه مقصب إذا أنت رحبت فيه وأكرمته دون أن تشعر الناس إنه على حق هذا، هذا الإكرام هادف صار، هذا اسمه إكرام التأليف، هذا مسموح به بشكل استثنائي، وربنا عز وجل قال واخفض جناحك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني اليوم بدرس الطاوصية أخ كريم كتب لي قصة لأحد أقربائه قال يعني أرجو أن توقيها على الناس فلعل فيها عبرة بارغة له قريب كان عاقا لوالديه يعني مرة جاء لأولاده بالموز قالت له بنته أنه جد جدتي أكلت موزة فطبعا بشدة بخله فدفع أمه من أول الدرج وقعت في آخر الدرج قالت له يا بني والله أنا أكلت شيء تضل عنها وباتت بعد شهرين بقي الآن في بيته ميتا أربعة أشهر دخلوا عليه بالمعقمات الجرزان تأكله شيء لا يوصف يعني الله أذلّه إذلال ما بعده إذلال إنسان يكون عاقل والديه عاقل من رباه عاقل لإنسان كبير في السن إن من إجلال الله إكرام ذي المسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم من أدعية هذا الاسم إلهي أنت الخافض للجبارين بقهرك المذل للمتكبرين بجبروتك المتعالي العلي الكبير المتجلي بنصرك وأنت نعم المولى ونعم النصير الآن الرافع الجبابر والطغاة والمتكبرون والظلام والعتات هؤلاء يخضدهم الله عز وجل أما أنت كمؤمن اخفض نفسك تواضعا لله واخفض أهل المعصية والفجور واخفض الشيطان وأعوانه هذا المؤمن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أنت لما تحترم إنسان غارق بالمعاصي أمام أولادك الطفل بريء ينظر إلى أبيه هو يبجل ويكرم هذا الذي يفعل كل المعاصي كأنك أوحيت إلى ابنك أن هذه ليست معاصي والدليل التكريم المبالغ به لهؤلاء يجب أن يكون لك موقف قال الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها نحو قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور المادي إذا رفعته تقول رفع وقوله تعالى رفع الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يقال البناء إذا طولته وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت في بيوت أذن الله أن ترفع أن تعلو أما إذا عظمت إنسانا ونوهت بفضائله وذكرت شمائله فيقال ورفعنا لك ذكرك المعاني متعددة في معنى مادي ورفعنا فوقكم الطور رفع السماوات بغير عمد ترونها في معنى الإطالة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت في معنى رفعة الشأن والتنويه بالذكر ورفعنا لك ذكرك هي في المنزلة والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل الناس منازلهم يعني إذا أنت استقبلت أخ مؤمن والمؤمن متفوق وأثنيت عليه ما في مانع تشجيعا له وتنويها بفضله يعني الإنسان المغرور والحسود وحده الذي يعتم على الآخرين أي أخ من أخوانك مؤمن تفوق في الدراسة نال شهادة عليا نوه به إله أعمال طيبة، إله أياد بيضاء، إله خدمات جلّة للمسلمين متفوق في اختصاص معين إذا كان عرفت به وذكرت فضائله هذا شيء طيب، هذا يؤلف القلوب النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت يا خالد سيف الله وأنت يا أبا عبيدة أمين هذه الأمة وأنت يا ابن الزبير حواري هذه الأمة وأنت يا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر وأنت يا أبا بكر ما سؤتني سأ... ما قط ما في صحابي إلا النبي نوه بفضله وبيّن شأنه ورفع ذكره لأن هذا من أخلاق النبوة يعني أنت بمناسبة إذ كالك أخ إلك خصائص منتازة إلك إنجاز كبير إلك تأليف جيد نوهت بفضله أولا يشعر بقيمته عندك ويشعر أنه محترم عندك وهذا من فضائل المؤمنين ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يا الله عز وجل في كل كتاب الله ما خاطب النبي باسمه أبداً. في كل كتاب الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعثمك من الناس ما خاطب الله النبي إلا بلقب النبوة أو الرسالة لكن ذكره في الخبر في الخبر محمد رسول الله هذا خبر أما الخطاب لكنه قال يا عيسى أأنت يا عيسى قلت للناس؟ قال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة خاطب الأنبياء بأسمائهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه إلا بألقابه ألقاب النبوة والرسالة وهذا تكريم له الرافع ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك لأساسا لما الله عز وجل عرج بالنبي إلى السماء وأراه من آياته الكبرى هذا أعلى رفع للنبي لقد رأى من آياتي ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى، والرافع قال هو الذي يرفع الأولياء فينصرهم على الأعداء يرفع الصالحين إلى أعلى عليين يرفع الحق يرفع المؤمنين بالإسعاد يرفع الأولياء بالتقريب يرفع أولياءه بالنصر يرفع من تولاه حقا وعدلا والرافع من تجلى باسمه الرافع فرفع السماء بغير عمد إذا الرفع مادي ومعنوي يرفع السماوات يرفع السماء بغير عمد ويرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء ملاحظا ان إنسان المستقيم كله عمل طيب وإخلاص لله له مكانة كبيرة في المجتمع تفوق مرتبته العلمية تفوق اختصاصه تفوق حرفته لا في علماء جلاء كان أحد النجار ثاني كان دولاتي الآن له الاسم رفيع جدا في المجتمع يعني كان الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى يعني إذا غضب غضب لغضبته مليون إنسان لا يسألونه فيما غضب والرافع من تجلى باسمه الرافع فرفع السماء بغير عمد ورفع الغمام على متن الهواء ورفع الطيور في الفضاء اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إذا الرحمن إنه بكل شيء بصير الرافع هو الذي رفع مقام الأولياء في الحياة بخضوع القلوب لهم ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة هذا رفع في شخص لا أحد يلتفت له لا أحد يتمنى دعوته لا أحد يتمنى الجلوس معه منبوز ملعون مبعد المؤمن بإخلاصه, بإخلاصه لله وإقباله عليه واستقامته على أمره يخلق الله موبة في قلوب الآخرين له خلق خلق إذا أحب الله عبدا أوضع في قلوب العباد محبته وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني القيت عليك محبة مني يعني أحبت الخلق لأني أحببته هذا الرافع والله أيها الأخوة أقسم بالله ولا أحنس إن شاء الله ما من واحد منكم يطيع الله عز وجل كما أراد ويخص له كما يحب إلا ورفع الله ذكره رفعه ماديا ومعنوياً رفعه في كل شؤون حياته وهذا بعض مكافأة الله له بعض الردود الإلهية الكريمة على إخلاص المؤمنين وعلى استقامتهم الرافع المدبر لشؤون خلقه يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين يرفع شأن, شأن المستضعفين سيدنا موسى كان طفلا صغيرا خافت أمه عليه أن يذبح ألقته في اليم بأمر الله عز وجل فقطه آل فرعون ما, ما من طفل ورد لبني إسرائيل إلا وذبح إلا هذا الطفل الذي أراد فرعون أن يقتل كل أبناء بني إسرائيل لأنه رأى في الرؤيا أن طفلا منهم سيقضي على ملكه أما الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يشعر فالتقاطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا هذه لام المآل ليست لام التعليم. نعم. إذن يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفر سافلين يرفع شأن المستضعفين إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كم من مستضعف على شأنهم وتألق نجمه وارتفع مكانه كم من فقير صار غنيا كم من مستضعة صار قويا كم من مهمل صار شأن مادة الرفع وردت في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع عدة من أبرز هذه المواضع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض في مجند وفي رئيس أركان في ممرض وفي جراح قلب في معلم بقرية وفي أستاذ جامعة في بائع متجول وفي رئيس غرفة التجارة ورفع بعضكم فوق بعض درجات فإذا إنساء الله رفعه يجب أن يشكر الله عز وجل على هذه الرفعة وينبغي أن يوظفها في طاعة الله ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم وإذ قال ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الآن أيها الإخوة إذا تجلى الله لقلب المؤمن بنور اسمه الرافع رفع ذلك النور إلى العلى إلى الأعلى فصار مرتفعا في الأكوان إذا الله عز وجل تجلى على عبده المؤمن باسم الرافع جعله متألقا كالكوكب الدري هذا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس بل يرفع همته إلى الله عز وجل أيها الإخوة اسم الرافع من ألصق الأسماء بحياة المؤمن إن حياة المؤمن بعد أن يمتحنه الله عز وجل سلسلة اكرامات. المؤمن كما قلت سابقاً يمر بأطوار ثلاثة بطور يؤدب فيه على تقصيره وبعض المخالفات وفي طور يبتلى ويمتحن فإذا نجح في الطور الأول وفي الطور الثاني استقرت حياته على التكريم وهذا معنى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فإسم الرافع يناله كل مؤمن بطاعته لله وإخلاصه له والتقرب إليه يرفعه الله وأية آية يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء إن لكل مؤمن منها نصيب بقدر إخلاصه وطاعته فقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك من معانيها أن كل مؤمن يقتدي برسول الله ويقتفي أثره ويتبع سنته يناله ما نال النبي من رفعة شأن وعلو قدر وسيرة العلماء الصلحاء العاملين الصادقين المخلصين في التاريخ الإسلامي تؤكد هذه الحقيقة من أدعية هذا الاسم إلهي تجليت باسمك الرافع فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك أظهرت لهم المعجزات وأبرزت لهم الكرامات فعظمتهم القلوب ورفعت أعمالهم إليك بالقبول ورفعت أرواحهم إليك بالوصول ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك لأن عيون أرواحهم تراك فاجعل لنا أوفر حظ من نور اسمك الرافع حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك هذه بعض أدعية اسم الرافع وسوف ننتقل في درس قادم إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا وأن نستحق أن يرفعنا الله عز وجل رفعا ماديا ورفعا معنويا حتى في ثمار الإيمان الحق الذي هو في الحقيقة التزام واستقامة ومؤثرة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تأثر علينا وأرضنا ورض عنا وصلّ الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح